قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين فيه مسائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا كتاب التوثيل اللغه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وذكر فيه الأمور التي فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممه وقد قال الامام الشافعي رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل لاخراج البشريه من الظلمات الى النور كان العالم جميعا ينقسمون الى طائفتين اهل الكتاب اليهود والنصارى الذين عندهم الكتب قد حرفوها وبدلوها يخفون كثيرا منها ويظهرون ما يشاءون والله عز وجل سجل عليه في كتابه في ايات كثيره انهم حرفوا ما انزل اليهم قال تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وآيات كثيرة تبين أنهم حرفوا وبدلوا ما أنزله الله إليه الفريق الثاني المشركون والمجوس من شابههم أي الذين ليس عندهم كتاب هؤلاء الضل لأنهم كانوا على ذيل إبراهيم ثم حرفوا وبدلوا وعبدوا الأصلام من دون الله عبدوا الاحجار عبدوا الاحجار وهكذا أي ان البعثه المحمديه جاءت لاخراج الناس كما عبر الله عز وجل في كتابه او كما ذكر الله عز وجل في كتابه ليخرج الناس من الظلمات الى النور ظلمات لم يقل من الظلام بل من الظلمات نحن الظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الكفر والشرك والطغيان والاعتداء بعض الناس على بعض وهكذا فأنقل الله عز وجل هذه البشرية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله أن رسالته كانت رحمة للعالمين جميعا ليست خاصة بالعرب وإنما هي للبشرية كلها وما أصلاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فكانت بعثته للعالمين جميعا ولو قرأنا في السيرة ونظرنا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد جاء في تلك القصة الطويلة التي عاشها ذلك الرجل ما يبين وضع العالم في تلك الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان من المجوس والمجوس يعبدون النار يعني لم يدعي أحد من البشر أن هناك خالق غير الله عز وجل وإن جحدوا فجحدوا بأسنتهم وعطلوا الله عز وجل بأسنتهم وهم يستيقنون بذلك في قرار تأفسهم أنه لا إله إلا الله وأنه هو الخالق الرازق المحيم منه لكن المجوس عبدوا إلهين إله النار الظلمة وإله نو يعني جعلوا إله النور وظلمة ثم المجوس كانوا يعبدون النار وكان سلمان الفارسي من العباد وكان كما يقول أنه لا يترك النار تخبو لحظه واحدة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 فلما خارطهم وراء عبادتهم لا هذه العبادة وأنها أحسن من عبادة النار فذهب معهم ومكث فترة وكان عند راهب فلما حضرت ذلك الراهب بالوفاة طلب منه أن يصي به فاوصى به إلى راهب آخر فبقي عنده حتى حضرت الوفاة وآخر الأمر أوصى به إلى راهب اللي هو في عمولية وبقي عنده حتى حضرت الغفاء فطلب منه أن يوصي به إلى شخص آخر من العلماء حتى يستفيد منه فأخبره حسب علمه قال أنه لا أعلم أحدا على وجه الأرض يعبد الله العبادة الصحيحة يعني حسب علمه هو أنه لا يعلم أحدا يعبد الله العبادة الصحيحة وإنما الناس كلهم يضلوا واشهد بالله عز وجل ولكن اخبره بان هذا الوقت الكتب الموجوده بين ايديه تدل ان هناك نبي سيبعث ويبعث في هذه الفتره يعني حينما يضل الناس جميعا والله عز وجل لا يترك عباده هملا بل الرسل تتابع تسرع كلما ذهب رسول وذهبت امه جاء رسول بعده فعذلك الرسول ويجب سيأتنه من أمة إلا خلا فيها نذير فالعلامات الموجودة التي يشاهدها ويعرفها من الكتب الموجودة بين يديه على أن هذا الزمن ضل فيه أن جاء وقت النبي المبعوث المبشر به في الكتب أنه سيبعد ثم أعطاه أوصافه فقال أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يهاجد من جبال فعران إلى بلد ذات نخل بين الحقرتين له إذا استطعت أن تلحق به فلحق به خرج يبحث وفي الطريق أخذ أخذه بطاعة الطريق لأن في تلك الفترة بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن حاتم أنه لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل يشكل فاقة يشكل جوع الحديث صحيح البخاري والرسول ليس عنده شيء كان يمكث ثلاثة أهلة كما تقول عائشة رضي الله عنها لا يقصي بيته فلم يرد عليه بشيء يعني جاء محتاجا يشكل الفاقة يشكل الجوع لكن الرسول من أين يعطي ما بينه شيء سكت عدد يقول عليه وبعد قليل دخل الجماعة شكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاع الطريق والطاعة الطريق تعرفونهم في الطريق من مر وعنده شيء أخذوا ما معه بل قد يقتلونه ولا يبيدوا معه شيئا وهكذا حتى في الجاهلية المتأخرة وفي فترة من الزمن يمكن قبل مئة سنة في هذه البلاد تنسر الأمر كذلك حينما عم الجهل. كان قطاع الطريق يأخذون أموال الناس في الطريق بل بعضهم يندم على الرصاصه التي يطلقها على ذلك الشخص إذا لم يجد معه شيئا يعني ما يندم على أنه ويأسب على أنه قتل نفسا محرمه لكن يأسب على هذه الرصاصه التي أطلقها ولم يستفيد من ورائها شيئا وهذا دليل الجهل. فالشاهد أن عزيز بن حاتم رضي الله عنه يقول التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يجيب للذين شك الفاقة والذين ذكروا على الطريق وشكوا منه فالتفت إليه وقال له هل تعلم الحيرة قال لا أعرفها ولكن نبئت بها فقال له لإطان بك زمان لترين النضعين تنطلق من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله نسمع هذا التعبير ولتفبح فيه أرضعين تعرفون المرأة التي تكون على الهوزج على البعيد وتسافر يقول من العيرة إلى مكة لا تحفظ الله هذا جواب على الذين اشتكوا بالطاع الطريق وكيف يكون الناس كذلك معنى ذلك أن قلوبهم إذا صلحت وعرفوا على أن من عمل ذلك العمل سيعاقب ان لم يعاقب الدنيا يعاقب في الآخرة ينتنع لاصل عليه طله الثلاثه يقول ان في القلب مولا غير صالح صالح يفسد كله واذا فسدت فسد يفسد كله ويقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متى يسلمون الناس من لسانك ويده اذا كنت تؤمن بانك اذا مددت يدك واعتديت على الاخرين فستعاقب اما في هذه الدنيا واما في الاخره وكذلك اذا طلبت لسانك وتحدثت في اعراض الناس تعلم أنك إن لم تعقب أيضا في هذه الدنيا فستعقب في الآخر فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعدي هذا الخوف وعدم الأمن والاستقرار ومدق الطاعة الطريق إذا طال بك زمان لترين أن الضعين تسافر من الفيرة إلى الكعبة لا تخاف إلى الله يقول عدي فقلت في نفسي فأين دعار طيب هو طي وغبيته طي والدعار معناها الطريق. يقول أين يكون دعار طي في ذلك الوقت الذي يصف الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن المرأة تسافر ولا تخاف إلا الله يقول أين يكون ذلك الوقت ثم قال له ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج من أكثه من ذهب أو فضة يريد أن يتصدق بها فلا يجد من يأخذ ذلك المال منه وهذا جواب على الذين شكوا الفاقر شكوا الجور يقول سيأتي وقت من الأوقات يفيض المال عند الناس حتى أن المتصدق إذا أراد أن يتصدق بمال لا يجد من ياخذه ثم أيضا ذكر له الثالثة قال لئن طالبك زمان لتفتحن كنوز كسرى. يقول قلت كسر بن هرمز قال نعم يقول طارت به الحياه حتى حدث ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انه كان من الفاتحين لجنوس كسرى فالشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك في دعوته ما سياتي ذكره في هذه الايات الوارده في كتاب الله عز وجل سلمان الفارسي الذي ذكرنا قصته أخذ, اخذ قطاع الطريق كما ذكر عديد في هذا الحديث ان قطاع الطريق كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذون اموال الناس ويقتلونهم وياخذونهم اشرى ويبيعونهم فهذا سلمان رضي الله عنه أخذه بالطريق وأصبح عبد مملوكا بس كما شيء فأخذه بنفسه فصار يباع من سيد إلى سيد إلى ان بيع على أحد سكان المدينة في هذه الفترة أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أي ان الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم لإنخاذها هذه الأمة البشرية كلها مما هي فيه من الظلال وفي هذه الفترة عدل الله عز وجل رسوله بالهجرة فكان هو يشتغل في بستانه الذي يشتغل فيه مع سيده والمدينة كما تعرفون جاء في الوصف هذا الذي ذكره ذلك الرجل انها أنها أرض أو بين حرتين ذات نخل. يعني مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بلد أو إلى مدينة ذات نحل بين حرتين، الحاره الشرقية والحرة الغربية والنخيل كما تشاهدون من في المدينة إلى الوقت الحاضر فسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة وقد أعطاه ذاك الرجل أيضا من أنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وأن بيل كتفيه علامة هو خاتم فلما سمع أخذ تمرا من الجسلان الذي يشتغل فيه وذهب إلى قبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل في قبة فجاء والناس مجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابل الرسول قدم هذا التمر وقال هذا صدق فرسول أخذه وزار على الموجودين عنده ولم يأكل منه شيئا يقول قلت في نفس هذه واحدة ثم رجع وبعد يومين أو كذا أخذ تمرا أيضا وجاء وقال نفسه عليه الصلاة والسلام هذا هدية قال فأكل منه ثم أعطى الموجودين عنده فقال هذه الثانية بقى الثالثه الثالثة وهي خاتم النبوة وهو بين كتبه صلى الله عليه وسلم واضح ظاهر فصار يمشي خلف الناس وقال فرسوله عليه الصلاه والسلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا الرجل يبحث عن شيء وكان في ذاك الزمن النباس عند العرب عادتهم ازار ورداء ما في مثل هذه الثياب عندنا الان يعني انسان مربط لا يمكن ان يظهر منه شيء مثل الاحرام للحج حينما تعلم عندك إزار ورداء هذا يمكن ترخيه وممكن يبقى على كتفه. فلما راه عرف انه يبحث عن شيء فارخى الرداء عن ظهره اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شاهد تلك العلامه أكبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له بالرسالة فسلمان الثالثي كما عرفنا هذه القصة أنه ارتحل من بلد إلى بلد يبحث عن الدين الحق والله عز وجل وفقه ولكن القصة أن البلاد كلها والناس كلهم قد غيروا وبدلوا إلا بقايا من أهل الكتاب كما جاء في صحيح مسلم أن الله نظر في قلوب الناس فوجدوا كلهم قد غيروا وبدلوا إلا بقايا من بني إسرائيل وحينما قال صاحب عمورية لا أعلم احد على وجه الأرض هو كما قلنا عبر عن علمه وإلا كان صاحب الحبشة النجاشي كان على الحق بدليل الهجرة التي هاجر الله صلى الله وسلم عليه وسلم اليه إلى الحبشة ولما جاء كفار قريش يريدون أن يستعيدوا الذين هاجروا وادعوا على أنهم أبقوا يعني كالعبد الابق الفار من سيده وجعفر كان موجودا مع أولئك ولما جاءوا إلى أمير الحبشة للنجاشي وملك الحبشة وأخبروا أن فيه جماعة موجودة عندكم هنا صابئون مفسدون وممكن يعني يخرب عليه جماعته وكذا وهو رجل كما اخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يظلمون عنده فدعاهم وسألهم ماذا عندهم فأخبروه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من الله عز وجل ودعاهم إلى توحيد الله فادع أولئك على أنهم يتكلمون في عيسى قالوا أن الرسول هذا الذي دعانه رسول يتكلمون في عيسى ويقولون فيه كذا وكذا فطلب من جعفر أن يسمعه ماذا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في عيسى، فقرأ عليه سورة مريم الذي جاء فيه وصف عيسى عليه السلام كيف كانت ولادته فلما قرأ صدر تلك السورة وجاء على وصف عيسى عليه السلام قال لم يزد مما جاء في وصفه الصحيح مثل هذه يعني أو أي أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الشاهد من هذا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كلفه ربه بماذا بدا في دعوته الناس الله عز وجل اخبرنا في كتابه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلف جاء إلى الناس وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تبلك قولوا لا إله إلا الله تبلك الله أخبر عن قولهم هذا أي برعز ردهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء حجاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرب من الناس أي شيء غير أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالفهم المشركون من قريش، لأن كل نبي يبعث في أمهه في قومه، ثم بعد ذلك تنتشر الدعوة، فرسل بعثه للعالمين جميعاً، ولكن بدأ بعشرة الأقربين، وعند العشرة الأقربين، فبدأ بهم ودعاهم، فمن وقفه الله عز وجل استجاب لتلك الدعوة، ومن لم يوفق امتنع منها. لان الهدايه هي التوفيق بيد الله عز وجل فرض عليه الصلاه والسلام ما عليه الا ان يدعو الناس اما قلوب الناس فهي إلى الله عز وجل فالهدايه الدلالة هدايه الدعوه هدايه الارشاد توجيه النبي او هذا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اتباعه من بعده اما هدايه التوفيق فهذا امره الى الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته لان الله لا يظلم احدا هذا الكتاب الذي بين ايدينا تعلي هذه المقدمه القصيرة التي سمعتم انوان هو كتاب التوفيق كتاب التوفيق الكتاب معناه المكسوب أي الشيء المكسوب والتوحيد مصدر من وحد يوحد أي على الشيء واحدا فالكتاب سمناه كتاب التوحيد أي جمع فيه الآيات والأحاديث الثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على توحيد الله عز وجل وأنه هو الإله المعبود والتوحيد إما توحيد الربوبيه أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات فهذه الكلمة التوحيد هنا تقسم إلى ثلاثة اقسام توحيد الربوبيه توحيد ربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر أي الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيب المميد المدبر كل البشر يؤمنون بهذا التوحيد والله قال عن مشركي العرب ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ما في أحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت ابني ولا خلقت دابتي كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق وحده هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه فالله عز وجل حينما ذكر السماوات والأرض والجبال والبحار والأشجار كل شيء قال هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دوني يعني هذه الآله المعبودة التي تدعونها من دون الله عز وجل أروني أي شيء خلقته من هذه الموجودات كلهم يعترفون بأن هذه الموجودات خلقها الله عز وجل نجد بعض آيات فيها كلمة الخلق مثلما في درسة عيسى اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين معنى الخلق هنا الخلق معناها الإيجاد من عدم فالذي يوجد من العدم هو الله عز وجل أما الخلق فهذا بمعنى التصوير يعني شيء موجود يقول أخلق لكم من الطين الطين منه خلق. خلقه الله إذن هذه معجزة جعلت لذلك النبي حتى يبين لمن لمنوعه فيه أنه رسول من الله عز وجل وكذلك قال يحيي الموتى ولكن قال باذن الله يعني ما يحيي الموتى من نفسه هو يحيي باذن الله وهذه من المعجزات التي جعلت لعيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأنه يحلق الموتى الميت في الأرض يأتيه ويقول له فلان قم فيقوم وهذا كله بإذن الله عز وجل ليس هو الذي يتصرف ذلك التصرف من عند نفسه إذن الخلق والإيجاد من العدم هذا هو لله عز وجل واحد. ما عدا ذلك نجد في آيات وفي بعض القصص مثل ما قال عبد المطلب حينما جاء إبراه بن معه لهجم الكعبة لأنه حينما بنوا ذاك البيت في صنعاء وأراد أن يصرف العرب إليه وواحد من العرب من الذين هم متعلقون بالكعبة على شركه وعلى فيه يعني حنك من ذاك الرجل الذي يريد يصرف الناس إلى تلك الكعبة التي بناها وأصلحها وزينها فيرثون في القصة أنه تسلل وذهب إلى تلك الكعبة ودخل فيها وتعوط فيها يعني نكاية بهذا الذي يريد أن يعمل مثل ذلك العمل فلما حدث ذلك وهذا سبب من الأسباب عزم على أن يهدم الكعبة وأخذ جيشه والثير التي معه وجاء إلى مكة من أجل أن يهدمها انتقاما لكعبته التي بناها وأراد أن يدعو الناس اليها فتحرج الموجودين في مكه لان ما عندهم القدره التي تدفع هذا الرجل وما معه ثم ذهبت قبل لعبد المطلب فذهب يبحث عنها فلما راه قائد الجيش وراء يعني صورته وشكله دعا وسأله عن أي شيء تبحث ثم ماذا تريد فقال له يعني هناك عندي إبل أخذ فأنا أبحث عنه ومتعجم منه يقول أنا جئت لأهدي بيتك هذا الذي تفتخر به وأنت الآن تبحث عن الإبل فقاله الكلمة المعروفة أنا رب إبري وللبيت رب يحمي يقول أنا ما عندي قدرة حتى أقابلك بها ولكن البيت هذا هذا بيت الله فالله عز وجل هو سيحمي. فيقول أنا رب إبري يعني معناه مالك ما هو رب خلقها مالك فرب البيت رب المال رب السيارة هذا معناه المالك لهذا الشيء وهذا الملك الذي يطلق في اللغه على الربوبيه ليس ملكا كاملا من جميع الوجود لان المال الذي تعطاه وتصير انت مالكه ليس لك التصرف فيه المطلق اذا عندك مال ما يجيك تخلقه انما التصرف فيه التصرف الشرعي والمال مال الله فالله عز وجل هو الذي منحك هذا المال وكذلك أمرك بأن تتصرف فيه التصرف المعروف أما الرب المالك المتصرف هو الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء إذن توحيد الربوبيه تعريفه هو توحيد الله عز وجل بأفعاله ما هي أفعاله الخلق والرزق والاحياء والإماتة أي لا نشرك مع الله شيئا في جميع هذه المخلوقات فنؤمن بأن الله عز وجل هو الرب المالك المتصرف في هذا الكون كله وقد أخبر عن صفة الخلق وتحدى بها البشرية جميعا أو لو اجتمعوا والالهه المعبوده من دونه أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا إذا صفة الخلق هذه خاصة بالله عز وجل لا يشاركون فيها أحد وقلنا على أن الأمم السابقة لم تدعي على أنها خلقت شيئا من هذه المخلوقات، ولا دعا حتى أنه خلق نفسه ولا دابته لكن في بعض الطوائف الذين خرجوا على المنهج الصحيح السليم جعلوا لله شركاء في هذه الصفة التي اختص الله بها عز وجل ولم يشارك فيها أحد ولم يدعي أحد من البشر أن هناك شريك لله عز وجل في الخلق والإيجاد من ادعى وسلب الله عز وجل الربوبيه المطلقة وادعى هو لنفسه أنه الرب كما قال فرعون هو لم يدعي هذا وهو متأكد من دعوة بل قال ذلك وهو يعلم أنه كاذب في تلك الدعوة قوله ما علمت لكم بالإله الضيم وقوله وما رب العالمين حينما يرد على موسى عليه السلام الله قال عنه كما حكى الله في كتابه قال وجحدوا بها واستيكنتها أفسهم ظلما وعلوا يعني هم جحدوا وجحدوا هذا بألسنتهم أما في قرارة أنفسهم هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحي المبين وأنه هو إله العالمين وأنه هو رب العالمين فقول ما علمت لكم من إله غيره وكاذب في ذعواء يعلم ان هو نفسه مألوف وأن له إله يعبدك أو أن له إله يتصرف فيه وإن كان كفر به وقصة النورود أيضا مع إبراهيم في قصة الإحياء والإيمانة وقد قلنا على أن ما منحه الله عز وجل لعيسى عليه السلام ما هو إلا بإذن الله عز وجل فذلك الرجل أيضا لما ابراهيم دعاه إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان به وإلى ترك ما هو عليه وقال رب الذي أدعوك إليه الذي يحيي ويميت لأن الاحياء والإماتة هي لله عز وجل كون إن سجدت هذه ليست اماته الإماتة هي سلب الحياة ممن منحها هذا اعتداء قتل ذلك الرجل فسمى ذاك الرجل هذا العمل إماتة لأنه قال أنا أفي واميت اما الاحياء ففسره بانه احضر رجلين و خلقهم الله عز وجل ليس له دخل في بايجادهما ولا خلقهما ثم قال لهذا اذهب فتركه حيا يقول احياء والثاني قتله يقول اماته و هو فسر الاحياء و بهذه الصوره ولكن لكن ابراهيم الله عز وجل قد اتاه بحجه يعني الحج الواضح البينة فانصرف عن أن يجادله في أن هذا العمل الذي عملته وليس هو الإحياء مات، لأنه كما قال المفسرون لن ينجح في هذا الجانب، لأن الحاضرين سيشهدون له بأن هذه الإحياء مات، وإن كانوا يعرفون أن ذلك كذب وليس هي الإحياء والإيمانة لكن قال له إن رب الذي أدعوك إليه أن تؤمن به هو الذي يأتي كل يوم بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الله عز وجل قال فبهت الذي كفر لم يستطع أن يأتي بها من المغرب ويعيدها لأن المصر في هذا الكون هو الله هو الذي اتصر في هذا الكون هو الذي جعل الأمور تمشي بهذا النظام المسكن المسكن الله عز وجل أتقن كل شيء إذن هذا الذي ادعى تلك الدعوة بطلت في الجسم لأنه فسر محتوى الإيمان بغيرها أي بدعوى من عند نفسه ودعواه ليست صحيحه إذن المشركون والام السابقة كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبيه أنا ذكرت أن هناك طائفة من الفرق التي أخطأت الطريق وظلت في قولها أنهم قالوا أن العبد يخلق في عنا. العبد يخلق في عنا. على أصل فاسد بنوا عليه هذه المقولة وهو الممجعل لأوهسهم قصور خمسة ومنها أن العبد يخلق فعله بحجة أنهم لو قالوا أن الله عز وجل هو الذي خلق فيه تلك المعصية فكيف يعاقبها عليها فهذا يكون ظلم في تصورهم أنه ما دام أن العبد يرتكب تلك المعصية من قتل أو زنى أو سرفة أو أي كبيرة من الكبائد إذا كان الله خلق هذا العمل فيه فمعنى ذلك أنه ظلم له إذن كيف ننزه الله عن الظلم يقولون نقول أن العبد يخلق فعله وكلامهم هذا مردود بالنصوص الوردة في كتاب الله عز وجل وأقول لطلاب العلم أن الكتاب الصغير الذي ألفه البخاري بعنوان خلق افعال العباد رد على هذه المقوله الفاسده والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وخلق عملا فالعبد فاعل وعده القدره التي منح الله اياها وجعله الحريه فهو الذي يفعل العبد هو الذي يصلي العبد هو الذي يزكي العبد هو الذي يقتل العبد هو الذي يسرق هذا العمل فعله العبد بطوعه طوعه لم يكن مجبورا عليه وانما الله عز وجل بعث رسله وانزل كتبه وبين للناس طريق الخير والشر والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالرسل بين للناس طرق الخير وطرق الشر والانسان الله عز وجل منحه العقل العقل الذي يميز به بين الضار والنافع اذا سلب عقله رفع عنه التكليف يعني العبد لا يكون مكلفا الا اذا كان عاقل من سلب عقله رفع عنه التكليف اذا هو عاقل يقدم على تلك المعصيه باختياره بطوعه برغبته بل يستعد من بيته إذا أراد أن يعتدي على آخر يستعد بسلاحه وبممعه ثم يذهب الى ذلك الشخص الذي يريد أن يقتله أو يريد أن يعمل معه ما يريد فالشاهد أن العبد هو الذي يفعل هذا الفعل الذي يفعله لا يمكن أن يخرج عن تقدير الله عز وجل وهذا سيأتينا في آية من الآيات التي تكون في الدرس وفي القضاء وقضى ربك لا تعبد إلا إياه لأن في قضاء شرعي وقضاء كوني فالقضاء الكوني هذا لا يتخلى ما قدره الله كونا وقضاه في هذا الكون لا يمكن أن يتخلى أما القضاء الشرعي فهذا قد يضوم به من كلف به وقد يخالف به فالشاهد أن هؤلاء قالوا أن العبد يخلق فعلهم وعرفنا أن كلامهم هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة وللفطر فالعبد يعمل والله عز وجل هو الذي أقدره على ذلك العمل وقدره عليه فهو يرتكبه باختياره والله عز وجل لم يجبره على ذلك العمل وقوله تبارك وتعالى ولو خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله تبين على أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل فلا يمكن أن يعمل شيئا والله عز وجل لا يريده كونه وقدر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أي أن قدرة العبد ومشيئته لا تغذب مشيئة الله عز وجل إلى الشيء الذي تشاء هنا هذه الآية أثبت المشيئة للإنسان الإنسان يشاء ويختار ويعمل لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تنفذ إلا إذا شاء الله عز وجل أي أن ما تتطرق فيه لا يخرج عن قدرة الله عز وجل وعن تقديره في الكون عليك أن تعمل ذلك ولهذا لما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية القدر وقال الله عز وجل في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل العمل الذي نعمله في شيء مستأنف مستقبل أو في شيء قد فرغ منه قال بل في شيء قد فرغ منه لأن الله عز وجل قال في كتابه فريق في الجنة وفريقه في السير يعني خلق جماعة للنار وخلق جماعة للجنة وذلك بعلمه وحكمته وإرادته فالصحابه سالوا هذا السؤال ففي العمل ما دام فريق في الجنه وفريق في النار ما يحتاج يعمل اهل الجنه للجنه واهل النار للنار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل من يستر لما قيل له فكل من يستر لما قيل قناه اي المطلوب للانسان ان يعمل اما التوفيق الى العمل الصالح الى الخاتمه التي يختب له بها الحسنة فهذا هو الى الله عز وجل اذن العبد ما عليه الا ان يعمل وتعمل بشيء امامك والسنه مبسره ووضحة لكتاب الله اذن ما على الانسان الا ان يعمل اما الخاتمه فهي بيد الله عز وجل في حديث عبد الله بن مسعود وهو صحابي المخالب في القدر اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النطفه اذا مكثت 120 ليله في الرحم ياتي الملك ويؤمر بكتاب اربع كلمات بكتاب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هذا شيء مفروغ منه رزقك المقدر لك لن تجد اكثر مما كتب لك لو عملت ما عملت في هذه الدنيا تريد تكون اهل العالم ما تستطيع الا ما قدره الله لك ولهذا ليس للمرء ان يجلس ويقول رزقي سياتي لان الرسول عليه الصلاه والسلام بين هذا وقال لو توكلتم على الله حق توكله لارضكم كما يطلب الطير تغدو خماصا وتروح بطانه تغدو خماصا. خماصا يعني جائعه بطونها فارغه تذهب في الصباح في الغدوه تبحث عن الرزق ثم تعود بطونها ممتلئه يعني ما جلست في اوكارها وتقول لدي سياتي كما يقول بعض الدراويش الصوفيه يعني نجلس خلاص يعني ما في عمل لا العمل للدنيا لا بد منه، ولكن الإنسان ما يجعل همه كله الدنيا. قالوا لا نستطيع أن نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. فلا بد لسان أن يجمع بين الأمرين وهل هي الشريعة الإسلامية؟ الجماعة وبسأل النساء اليوم عن جماعة التبرير وقد تكرر هذا السؤال أكثر من مرة من أعمالهم أو من مناهجهم؟ إخراج الدنيا من قلب الإنسان، لأن عندهم حاجات ست دعونا إليها، منها إخراج الدنيا من قلب الإنسان. فهذا الكلام مخالف لنفس الشريعة. الله يقول في كتابه وعدوا لهم ما استطعت من قوة، وعدوا لهم ما استطعت من قوة. يعني بعد قوة الإيمان إعداد الناحي المادية لنقل من رباط الخيل. ترهب نبيه عدو الله وعدوه. فأنت إذا جلست درويشا واخرجت الدنيا من قلوب الناس وتركت تركت الأموال هذه يأخذها الآخرون وجلست بما ستعدى القوى لأعداء الإسلام بأي شيء أعداد لا لابد لها من أموال حتى تطرف فيها وتعرفون في غزوة التبوك غزوة العصرة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز للجيش ألف بعير ألف من ماله الخاص معناه انه مال وجاء بسرة كبيرة من الدراهم فصبها في تير الكلة صلى الله عليه وسلم وقال ما ضرب عثمان بعد ذلك شيء من أين أجاب هذا المال هل رسول حرم على هذا المال لا يجبع وخرج الدنيا من قلبه هل عثمان ترك يعني ما يجب عليه لله عز وجل الهمكه في الدنيا لا فالإنسان يجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخر والمسلمون لا بد أن يكونوا كذلك لا يكونوا أقوياء إلا إذا عملوا أما إذا تدرشوا وخرجوا كما يقولون هؤلاء الدنيا من قلوب الناس ضاعوا وصاروا لقمه سائرة وكما تعرفون الآن أعداء الإسلام تتالبون على المسلمين من كل مكان مع القوى الموجودة القليلة الموجودة عند المسلمين أولئك تعرفون ما عندهم إذن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا منكم ما استطاعوا لا يفلف الله نفسا إلا وسعى فالشاهد على أن ما كتبه الله عز وجل للإنسان من الرزق وهذا هو السبب الذي جرى إلى هذا الحديث المكتوب لك سياتيك ولكن بالسبب بالعمل الله يقول أفرأيتم ما تحرضون وأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ هنا أثبت لك الحرب افرايتم ما تحرضون ثم قال أنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ يعني أنت ما عندك إلا السبب حرثت الأرض أثبت الله لك الحرب ولكن من الذي ينبت ذلك الزرع من يوصله إلى أن تأتي منه هو الله عز وجل إذا لا بد من السبب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 مريم قالوا هزي إليك بيهدع النحل تساقط عليك رطبا جنيجا يعني ما جلست جاء إليك؟ أنت الآن موجود أمامك المعدة للأكل الغداء أو العشاء أو الفطور لا بد أن تبدأ يدك لا بد أن تعمل ما يمكن أن يأتيك وينزل في فمك لا بد من عمل الأسباب طالب العلم يريد يكون عالم ينام ويجد الوحي ينزل عليه ما يمكن لا بد أن يجتهد ويقرأ ويسر الليل حتى يكون عالما وهكذا أي أن الأسباب التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون هي من صميم التوحيد فمن ترك الأسباب ضيع التوحيد من قال أنه متوكل على الله ولم يعمل فهذا متواكل فالتوكل على الله أن تعمل وتعلم أن النذر في الشيء لا يكون إلا بإذن الله لما دخل الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه راحلته فقال له أعقلها أو أتوكل العقل تعرفونه عنده راحله جمل أو ناقة راكب عليها ثم لما جاء قال أعقلها الحبل يرمطها حتى ما تتحرك أو يتوكل قال أعقلها وتوكل أعقلها أعمل السبب وتوكل على الله لأنه قد تعمل السبب ولا يأتي الشيء الذي تريده اذا لا بد من العمل ولا بد من السبب ولكن لا ياتيك إلا الذي كدره الله لك إذن في حديث عبد الله بن مسعود أن الله عز وجل أمر الملك أن يكتب لكل واحد منه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا شيء مفروغ منه إذن ما علينا إلى العمل لأن الصحابة حينما سألوا رسوله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل قال اعملوا في كل المصر لما قولك له من يعلم منا انه كتب انه شقيق او سعيد هل في احد يعلم لو كنت تعلم ممكن لكنك ما تعلم لان هذا العلم الى الله عز وجل ولو كان هذا العلم عند الناس ما استمر اهل الصلاة ومن لهم الجنه في العباده يقولون خلاص نرتاح انا نعرف اننا الى الجنه ولا اتعب الاخرون انفسهم يعرفون الى النار لكن هذا العلم اختص الله به عز وجل لم يطلع عليه أحد ولهذا ننظر في الحكم في بعض الأنواع من العبادات التي فيها الأجر الكثير الله عز وجل لم يعينها في وقت محدد في ساعة محددة وإنما جعلها مبهمه من أجل أن يشتغل هذا الرجل ويعمل لذة القدر لده أرد العبادة فيها أخير من ألف شهر الله عز وجل بين على أنها على نشان الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في السبع الأواخر من رمضان هل هي في واحد وعشرين في وعشرين في وعشرين ما حد يبين ما هو محددة ولا الساعة محددة بعينها لو كانت الساعة محددة بعينها أنك اجتمعا في هذه اللحظة ثم خلص مع السلامة يمشون ولكن الله عز وجل ما حددها لهم بلا بساعة معينة إنما جعل في هذا الوقت حتى يشتهد العباد في العبادة ويستمر في عباد الله عز وجل كذلك الساعة التي هي يوم الجمعة أيضا مهم حتى في لحظة معينة وإنما في جهادات من الناس قالوا هي في وقت كذا وفي وقت كذا فأشاهد من هذا أن هذه من سكم الله عز وجل للإنسان حتى يستمر والله عز وجل قال لرسوله فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما تدري ما تموت ومن هنا اوجه كلمة للشباب الشباب ومع الأسف كثير من الشباب ما هم موجودين اللي لكن الشباب هنا يحديثونهم الشباب الشيطان يلعب عليهم ويقول لهم أنتم ما في مقتبل العمر روحوا اشتغلوا وعملوا وكذا حتى إذا كبرت بعد ذلك تتب وترجع لهم ولو كان عندك ضمان أنك ستبقى حتى تصل إلى العمر المحدد ما يخالف، لكن قد تموت إذن الموت الإنسان ما يدري عنه متى في أي لحظة يأتي الموت اقرب الإنسان من شراك نعلي نحن نتحدث الآن يمكن بعضنا يرجع وبعضنا لا يرجع إذن معنى ذلك على أن الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله دائما ويترقب الموت في كل لحظة وعليه أن يبادر بالاعمال الصالحه لانه ما يدري متى يأتيه ذلك الأجل المحدد. اذا الرزق ما قلنا محدود وكل فريق ميسر لما قلت له ولهذا قال رسول عليه وسلم والسلام في ذاك الحديث للصحابة الذي اقاله فيما العمل قال يعمل في كل ميسر لما قلت له ثم ذكر حديثا آخر إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وكذلك العكس ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذا يعمل بعمل اهل النار وهذا يعمل بعمل اهل الجنه ثم الكلام هذا الذي ذكره لسبب كان ايضا وهو ان رجلا يسمونه قزمان جاء والمعركه قائمه بين المشركين والمسلمين فدخل يقاتل وابلى بلاء حسنا قتل كثيرا من الناس فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابلى مثل فلان فقال رسول عليه صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى انه من اهل النار فتعجب الناس يتقالوا كيف يكون من أهل النار ويعمل بالمشركين هذا العمل فقال أحدهم أنا لكم به أنا سأتابع هذا الرجل فصار يتابعه بالمعرة هو يقتل ويضرب في الكفار هم يضربون فيه فكثرت فيه الجراحه يعني بالسيوف بالرماح حتى أتخنته يعني جسمه كله مهلها فالرجل لم يصبر حتى يموت شهيدا وانما اخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات اي انه قتل نفسه ومن قتل نفسه الصحابه يعلمون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في النار فجاء يركض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله فقال وما يعني هل انت في شك قال ان الرجل الذي قلت انه في النار قتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعني القتل في الكفار من عمل أهل الجنة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني لا يعني حتى ما يكون بينه وبين الأجل الذي سيحبر ويموت ويدخل الجنة ما بينه وبينها إلا ذراع فيثبت على الكتاب الذي ورد في قوله تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعيد، وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة يعني بنظر الناس في الناس وفي أعين الناس، فيسمع عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم رجل آخر أيضا، والحديث هذه في الصحيح. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر مشركا وقال له اقاتل او اسلم يعني هل ادخل المعركة هو اقاتل او اسلم قال لا اسلم فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل المعركة فقاتل فقتل في ذلك هذا قال في الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحدهم ليعمل معمل اهل النار يعني الكافر يستمر على كفره وفي اخر لحظة قبل ان يأتيه الموت يسلم والاسلام يجب ما قبله فهذا اسلم وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعه وكان من اهل الجنه ولهذا عمرو بن العاص لما جاء و أن ان عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص, العاص فلما مد يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد رسول يده قبض يده فقال له الرسول ماذا؟ يعني لماذا؟ قال أردت أن أشترط قال ماذا تشترط؟ قال اشترط أن يغفر الله لي ذنوبي لأنه على كفره كان يرتكب كل الجرائم هو كافر ولكن أيضا هناك جرائم أخرى يرتكبها فقال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي حديث صحيح مسلم فقاله أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وأن التوبة تجب ما قبلها يجب معنى يزيل ويذهب أي أنك إذا أسلمت كلما ارتكبته في حال كفرك يذهب فتصبح مسلما إذن الإنسان ما عليه إلا أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب ويجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى ويقوم بجميع الطاعات المطلوبة منه ويجتنب جميع ما نهي عنه نعود للآية الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون الله عز وجل خلق الإنس والجن والخلق كما عرفنا أنه الإيجاد من عدم وهذه الصفه خاصه بالله عز وجل فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تلتقون الذي جاء لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية وآية كذيرة فالله عز وجل خلقنا لعبادته وتكفل بألزاقنا والرزق سمعنا في ذلك الحديث أن الانسان رزقه يكتب له رزقه يكتب له كما في حديث بن بالمسجوط تكتب له أربع كلمات أو يؤمر الملك بكثب أربع كلمات بكثب رزقه وأجله وعمله وشقيون أو سغير إذن الرزق مضمون وعرفنا على أن الرزق لا بد من العمل ما يقول إذا نجلس في البيت ويأتي الرزق لكن كل شيء هذا لا يمكن لا بد من العمل إذن الله عز وجل يقول ما, ما أريد منهم رزق وما أريد أن يقيموا إن الله هو الرزاق للقوة المكين فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده وهو كما سمعنا في الحديث السابق أيضا أنه يرزق الطير وما من في الأرض إلا على الله رزق ولكن الرزق لابد أن يعمل الإنسان الأسباب المشروعة لا يجد الانسان ان يذهب ويشرك اموال الناس او يغتصبها هذا كان عنده قوه وانما يبحث عن رزق الحلال يعمل ويكد ويجتهد ولا يضيع حق الله عز وجل الله يقول عن عباده المهلكين ريال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ويقع في الصلاه اذا للتجاره نصحها لا بكتاب الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع التجارة والبيع مطلوب من الإنسان أن يعملها لكن لا تلهيه عن اخرته لا تلهيه عن الواجبات عليه لله عز وجل فالإنسان لا بد أن يجمع بين حق الله وحق عباده فهنا هو يشتغل في التجارة والله أتلا عليه لأنه حينما يسمع المأذن يقول حي على الصلاة خلاص يقفلون ذكاكينهم ويوقفون تجارتهم ويأتون للتجارة مع الله عز وجل وهذه التجارة الرابعة الله عز وجل يقول هل لكم على تجارة تنجيكم من علاق العليم تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية والتجارة محببة إلى الناس والنفوس يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة لكن شو هذه يقول تنجيكم من علاق العليم هذه تجارة رابحة تجارة رابحة مع الله عز وجل فإذا كنت أيها المسلم تحرش في هذه الدنيا على جمع المال على التجارة بالوسائل المختلفة يعني نشاهد أهل التجارة أهل البيع والشراء كلما شاهدوا شارع من الشوارع في حركة يروح يفتح فيه دكان يفتح فيه محل هو تاجر وعنده هو أشياء كثيرة ولكن ما يترك ولا مكان من أجل أنه يكثر من تجارته يأتي الدخل من كل جهة اذا أنت يا أخي التجاره بين يديك وتستطيع أن تدخل على نفسك الدخل المتواصل الذي لا ينتهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءه القرآن والصلاة والصوم والحج هذه كلها من أنواعي التجارة فعلى المسلم أن يعمل هذه الأشياء ورسول عليه وسلم والسلام وعلى أصحابه يعجل أحدهم أن يكسب. في اليوم ألف حسنة، الحسنة في الواحد وتراوح دي الشغلة في البيع والشراء اللي بيكتب في اليوم ألف ريال، يشوفوا طيب هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فقالوا أينا يكتب ألف حسنة؟ الآن كتير، هنا قليلة، فقال صلى الله عليه وسلم يثبت مئة تشبه، والتثبيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثاليا، هذا حديث صحيح، التثبيه سبحان الله وبحمده يمكن في خمس دقائق أو عشر دقائق. تسمح المئة وتكسب الألف ثم قال عليه الصلاة والسلام في القرآن في كتاب الله الذي لم يفرد الله فيه بي شيء أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن كل حرف منه بحسن والحسن بعشر أمثالها قال لم اقل ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فانظر كم حروف في هذا الكتاب إذا قرأت كتاب الله عز وجل ولابد من التفكر فيه والتدبر فعلى الإنسان أن يحاول أن يكتب وأن يجمع في هذه الدنيا بقدر ما يستطيع لآخرته مثل ما يحرص ويجمع لدنياه